「レイ・ハンマー」「レ<音>イ<楽>・ハンマー」<音楽>「レイ・ハンマー」「レイ・ハンマー」「レイ・ハンマー」「レイ・ハンマー」「レイ・ハンマー」 「仮にさかいし」「仮 لا يهمك لا لا إ ذ ا ليل الشقا ا لا إذا لين ضمك حط اله ل العنافاصل ترى ماشي يستاهل ما و ض و ي ل ا ل أ م ل ش م ع تعيد ب س م ه الفم لا يهمك لا يهمك لو حسادك يذمك لا يهمك لا لا لو حسادك يذمك زين انك كشف نفسه وطلعت بالخبر شمسه, زين إنك كشف نفسه وطلعت بالخبر شمسه قفل دونه ابوابك ولا 「なにをいまいま」